U. U. U. U. U. U. U. ضيقتي عني وهمي تعفو عن قلبي من الناجحات منه عند قلبي شبه قلب أمي لحد دور ترى ما في أحد اللي شالت ضيقتي عني وهمي تعفو عن قلبي لي يا من هو منه عندك قلب يشبه قلب أمي لحد يدور ترى ما في أحد سمي يا الله في دنياي سمي يلي ما قبلك ولا بعدك بعد ما أحاتي أي شيء لا صرت يمي يا حبيبه قلبي يا وجه السعاد سمي اغلى شيء في دنيا يسمى يلي ما قبلك ولا بعدك بعد ما أحاتي أي شيء لا صرت يمي يا حبيبة قلبي يا وجه السعاد ضم طفلك يا حنان الكون ضمي طفلك أبقى من المهات لين اللحان لا ضحكتي ما تحزني وما أتغمني والفرح يا جنة الأرض نولاد ضمي طفلك يا حنان الكون ضمي طفلك ابقى من المهد لين الأحد لا ضحكتي ما حزني وما تغمي والفرح يا جنة الأرض نولاد جنة الأرض رضت ربي رضا